ثم دنا فتدلى فكان ق ا ب قوسين اودنا ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى ما تدب الفؤاد ما ر أ ى أ ف ت م ا ر و ن ه على ما ي ر ى ولقد ر ا ه ن ز ل ة اخرى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 وملاه ا ل ث ا ل ث ة الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزا اذ هي الا اسماء سميتموها انتم وابا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 و موسوعه ا ت ه ل ن ف ل ق د ج ا م من النابلسي للعلوم ه آ خ ر ة و ل ا س ل ا م ي ه في ا لفضيله س م ا ا لا و ت تغني ش م ش ي الدكتور إ ا من ب محمد ر ى إن ا ل لا ي ن يؤمنون ب ا ل آ ر ن ا ل م ل س ي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 الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش إ ل ا اللمم إ ن ربك واسع المغفره هو أ ع ل م بكم إ ذ ا ش ا ك م من ا ل أ ر ض و إ ذ ا ت م و أ ج ن ة في بطون أ م ه ا ت ك م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 وانه هو اضحك وابكى وانه هو امات واحيا وانه خلق الزوجين الذكر و ا ل ا ن ف ى من ن ط ف ة اذا تمنى وان عليهم نشاه لخرى وانه هو اغنى واقنى و أ ن ه هو رب الشعر و أ ن ه أ ه ل ك عادا نولا وثمودا فما أ ب ق ى وقوم نوح من قبل إ ن ه م كانوه اظلم و أ ط غ ى والموتفكه أ ه و ى فغشيها ما غشي ف ب أ ي الاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الاولى أ ز ف ت العازفه ليس لها من دون الله كاشفه افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تلكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا